نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا سودا نسورا سودا نهب بسرع نفك القيود نخوض قراعا يفل الحديدا وسرعا نفك القيود نخوض قراعا يفل الحديدا يفل الحديدا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 машина машина машина машина نسور سودا سودا نسور سودا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا دروق الوعود دروق الوعود ماشينا